له تان كلتة نتبتع تلو قال قلعوا لمعلوم أبلع عينه كلتة خبرت اللوا قال فضماني أبتحتي من كاسو يزول لهم نجم زي جبل ذي كلتة نت بخمز اللوا أقصو ما الذي له زبيبتان كان زبيب حجت قلمت ما لتي لو كت طبيقنا على اللوا ما لتيه أقصو إذا لك قنذبك بزي ملك عزيق قربك ما لتيه رأي حجت قنذبك كرم فتحان بخانيرك قنذب 22 نخوتي ادس دس دس اللي كانيرو فالله سبحانه وتعالى يوم القيامة حجي بمنتهى متذكر لو نزع عينك قد بالك قد يحضر يخلخ انت يقسم معاك اذا تحارفه يقول النبي صلى الله عليه وسلم مثل له شجاعا اقرا له زبيبتان يطوقه يوم القيامة اذا تصبح مقه ابز خصاتك تكنزك تشلهم اللي حجة شلمن اللي تباهن شل ما شلما تقولين كساد كا، الحنك كا، يا أخذه بله أي شدقه، بذي من جاد بخازكاء مالتيو، الشرق يقول لك شعور، أنا مالك، أنا جنزكاء، أنا كنزك، أنا كنزخ، أنا في تدفن منهم ذكر كانت ثم ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الايه قال ولا يحسبن الذين يبخلون بما الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم يوم قال فيما رواه الإمام أحمد يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من عبد لا يؤدي زكاة ماله إلا جعل له شجاع أقرى يتبعه يفر منه وهو يتبعه فيقول أنا كنزك أنا كنزك تقدمت حديثا تخلت حديثا كتاب أخلازي بين خير كبر خلوا مارتي وخاز خلوا النبي صلى الله عليه وسلم تجزبوا لك الله كمزة النبي صلى الله عليه وسلم زبالة تي جزبو زي ك تي زكاة زي وط سمعنا زي جزء زي شجاع أقرأ كم تسب لنا جبل منع جبل كينو يوم القيامة يا خمتيه كهدم كيفتنتي بعد الجذب زي جبل زي الناجوي أنا جزوك أي أنا جزوك أي النبلة الناجوي ما تسمعتي أم ما ترى شخور من قطع بلوخ زوجي بالعلي كذا ايو وما أدت، فزي أنت إذا إنزلوا إحنا اتراء تنزلوا واحدا زب زاد الدنيا خطأ وشوك يا الله سبحانه وتعالى وتنزك هذا كتوث عين زق ددك أنت راء مستي زهابك مستاء الله سبحانه وتعالى ذهبك جزء كتر رأي مكلقا ورحنتي ربح يا بلال كم نأتي كل تن فرقا إخاء توث كابنتي كلتين فراقان امو اذي انسي المستي قنزب انتخون عين والحنتي كنتي تي ودسد كل جيزة طمع بكاقص وزخونة قنزب نغز حخيضين كله تبك ان اتول ناغذ حخيض من هذا الباش اتي باع العصر تاع كلتين بيثين لكن اتي باع العصر تمليون كلتين حمسان شح انتخون اخونا اخوينا باعب اعب ازيحنا سليزي تبى على جزك بزحح وكله جز بنارزحه خلوا تبى كون النازحه أيوه زخيد سليزي خلنا هنا خلنا تقع لنا انترق جزبنا أو نصاب الزكاة جبها نترقى ناي زكاة أخو تسخات لا زلكها من البشر نخارقوت هفتام الله سبحانه وتعالى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أوتي زكاة كنديك كن المخانوق هابكنديك توزق خمسة لك أن ترى هبتخاء نيت غيري تناي تلا باقيك كونك هاب أربعة أطفال تلا الله انت خيد تحبير أن ترى بعد كبتخين كاب سلاسحة أربعة أن تين تحبير خاب الكون بعد وركيب بعد بروب كون kinde gram kan muhannu e genzel terah khaymun bu orki burur sallallahu hafta زأكل بيت الرحمن ترى خوينو جلزك قديت أخذتك قلكا كترصو يبن كان قال قل من أبنات جزخصر حالم ترى حاسبان لخوينو مسقامة وقامة عامة عامة كوسخلة دعمر كرشخنك كلا أيديلني تريزي يرصو جزقات كم زوج صاع بجزاء رصو بحل في تنحواتنا تي نا إذا كات سبب ترى واجب مثلًا سبأي كروتة ترى دلوي مثلًا ما له تي أنت لا جزبان لوقين سع سريحة قينامسياتو ولا ون سبأي أزهابا صداقة في مهر زهابا يخون ويون أبو بتي نبي ناس لازخونت سان ترآ خفتت الجنة بأخذ ترآ خوينو قديت خطوت على الله عباد سب أي زكاة هذا الليلة الساق كتاب يبلان مخناتو ما لنا نبيني وما لنا هالآيات نبيني سبحانك هو الله سبحانه وتعالى نع ان ترآ جنة الله خوينو حتى جنة زي بلان ترآ خوينا إذا سوي زيا الله سبحانه وتعالى أي حتى نبين كتبك على الله تات سرخ خوينو كل حتى دو كن دس بذاع خلا سب سو وتبعتها كواين وقالن سيتي ولاون جزب ناي يتيم فلو إذا جزبزي قديت هذه زكاة كورط الله ولاون تباع الجزب ليش تيك والعايخون ولاون تقولون يخون نخص نخص اي ما خسر قد ما خسرهم أجددني جن ولا ما قبله تزكاة أفت جزب سلزة واجبة تقيديت أنا تزكاة كوت على يوم تقيسهم يوم سلوزي كلها هنا خمنت كغلا ناب زعلارزوج بوزي ريحهم من اتينا بين محمد صلى الله عليه وسلم اذبرنا كابز عز آيات الله ان تدع كابزكم زبزوس كاتبنا زبزي بوخت حنا قص زخون كا شكا من قرب كانوا تيجن زدنا كابن درباي ابزاي شكر كان ابزاي معات كان تأتو ثم Allah subhanahu wa ta'ala Nezah Ayat Mishabirin Tüm Gönzebüm Kadda mainegur Allah subhanahu wa ta'ala Khamzehbüm Taqishnani aramalatiyo Kadda mainegur Allah subhanahu wa ta'ala Taqishnani Look Zabim. at this, water uh, Did you say I'm, I'm a a Warm... Can you help? I'm trying to so use an ounce of success. Try this. Spray Wash Max has a new and improved formula with even more stained fighting power, making it a big deal. All the people who are in 70, 100. If you're in the world, you're in the world. You're in the world. All the people who are in the world جزب زد فنل نبرد زد فنل تريت كم مساحة, مساحة فالله سبحانه وتعالى انتبهك مجن مريء أصلا نحنا إلى هيدناكم إذن قرب عمتات الله سبحانه وتعالى رزقكم تجاهي بكم زلزس سليم انت أخا أبزر عمتات زين تخون ولله ميراث السماوات والأرض سلازي تغلزبن نغزي خطا وايف كادرا كما قال الله سبحانه في آية أخرى وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالله سبحانه وتعالى استخلفك هذا المال انت اذا غنزغزي ايروكا نفس حت تكملو جنا انخطا اتولو الله سبحانه وتعالى صدقك قال له اذا غنزغزي فتنه التل... فتنه قال التل... له معناته انت كنت تغبر له الله نجنّاري هقطعة طويلة وينه الجنة. بقون زبك الجنة بقها بقون زبسي وين حتى. الله سبحانه وتعالى خملنا. ولله الله سبحانه وتعالى خورص. نعو يُخترف هزك يا خيّد كان. جل زبيخن ثم ينهي الله سبحانه وتعالى الآية ذي لمن تهيدن ذما يقول سبحانه وتعالى والله بما تعملون خبير كل تبلغوا زلله كل تغوا زل الله سبحانه وتعالى يفضي تتوظوا زل من الله مرأيونا الله سبحانه وتعالى يفضو إيو تتوظوا الله تسوى تؤذن الله خازل الله من خير الله سبحانه وتعالى كفر طيوب ولو أن الكنيس العين سد كم خزن خزن يبلوغن الله سبحانه وتعالى ثابت خازل الله يفلت كله من الله سبحانه وتعالى أن تهك لك الله سبحانه وتعالى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 من الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة قالت اليهود يا محمد افتقر ربك يسأل عباده القرض لائم الله عليهم فأنزل الله سبحانه وتعالى لقد سمع, لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء أذل الدنيا كم يدفراتها اللوم أكونوا لدينا سببنا الله سبحانه وتعالى أتاب أنصارون أخيهم جئ الله سبحانه وتعالى اذ تقربوا للغاغن ذرفي كونتي كونن تصف لتكملق اخ لخك تنكن لخا من تمتاخاتك كم لنثكا تزنذبك ما راتي سري اذ توزو للغاغن من الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له اضعافا كثيرة بضح درت غيره الله سبحانه وتعالى ايمل زلكا ايلو اذا يا زي ام تعبتني <النيتات> أتعثرزهونا <الازخونة> دفرت الله سبحانه وتعالى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يا محمد أنت محمد أنت أدعى ويتخص دخيل كابنا لقاح زحكت كابنا لقاح تلبي لهم كزارب فالله سبحانه وتعالى نزوم تعبتني أتعتز يوم إذا يورد بل لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء برقص بثم الله سبحانه وتعالى دخأيو أمون إحنا هنا هفتما تزبلوا الله سبحانه وتعالى جمع سباتيهم سمعوا ما لهم تزبلوا وقال سمعوا الله أي تحبون سرزي بزي الله سبحانه وتعالى نزل نجرزن هذيل سنكتب ما قالوا اذا تزبلوا أنا ما أتي كنت صحفاينه الصحيفة ختصن حميا أزنت تهديد ووعيد فرارهم ما لهم أزورا وين يكunan اليوم صلاة اليوم زيه دفروتم نعمل حاست راي يكunan قد مهجون يوم يوم قد يوم قد حكي بزي فردي حكي زي يقولون جريون وقتلوهم يوم وقت لهم الأنبياء سلذي تقالهم الله سبحانه وتعالى قبرمون نطول أخذ الله سبحانه وتعالى يقتلني رم سلذي نظام سبا تجيئهم عادي مقطعاتكم قطعهم منا سباح نبهو دي سبا يوم زلو مقطعاتكم كالي لا يكونن ونقول لهم له ذوقوا عذاب الحريق أنتم دفارات أنتم آدم زيبلكم إذن نظن قائلن إذن نظن قبرن نحن تقبر ميركم نعو لهم معاك تا بتعمي أكت علي زيخونت أن خونت إسات جهنم مع كسق أمرا سوان ابن طعام وإلا أبقى خنعته من إذن الله سبحانه وتعالى إذن سوء لكي يكونن بألا كنعمز دليل ناس قبرنا يكونن يبير الله سبحانه وتعالى عمتها يكونن إذن قبروا ظلقوا انتها إذن تا إذن قبرتا إذن فدعوا ظلقوا ذلك إذن قال إذن إذن عذاب إذن إذن سقال إذن سلمنتاه ذلك بما قدمت أيديكم وان الله ليس بظلام للعبيد الله سبحانه وتعالى برتو فصيمم عم صومنيو عناصون يكونن كعنصون يدنيني انت يدع تزغبرك يا الله سبحانه وتعالى فصم فتحنياي لذلك ازيذروخ ازروخ بو إسات إذا ترخوازل لهم سقي بعلهم بإدا ونخهم زأتهم خم وهم بأمبر الله سبحانه وتعالى عني يقولا أبزي زعتكم الليل الله سبحانه وتعالى بعنا أب يوم القيامة بزق على ذي كقصص ومن كجنح ومن إيو بزق على ذوون وردتنيات كجبران إيو مخنياتو أبتمعلكي بزق قرأت إذا أنت توارد كمالتي وانتي س سناير قرأت أبي الله سبحانه وتعالى أبكني نجنا أو تزلك إن تراءى بزق لك أن تراءخين الذوق عذاب الحريق ذلك بما قدمت إله الله سبحانه وتعالى إن تراءى تجاربك زى تزباء عن تزباء سى نجحت ت يخوون بدهرزي اون الله سبحانه وتعالى توم يهداو يعني زنبوز نبرو قارات نتي حقي كنصغو انكلوا كل غزي ترى يتحكموا صاغ يكون انت هذا دوسي انت يسخون يرم حاسوت كنصغو كلوا بحاسوت يمدو مرسو ويكا زنصغو نيرم تحاسوتون يا ريت ازي فلان كانزيلونا خوكوستو خنزيلنا يكونون انت هذا الله سبحانه وتعالى زيب لا الله يلوائه خلصوا منه الله سبحانه وتعالى تحصد مثل الله ما الله سبحانه وتعالى يحسو مالتيه لهم يقول الله سبحانه وتعالى <تصفيق> الذين قالوا إن الله عهد إلينا أن لا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان حتى يأتينا بقربان تأكله النار كذا أبدي نيك أن ابن إسرائيل زنبورو كم ينيرو؟ إن ترى حرص الكربان قريب ماله صدق أن ترى قريب ماله، وإذا صدق زيا تقرض من ساكينك كنت تهار نيرة من لله الكا توصوا ماله خافت جنزبك. وين غنائم خون كله؟ سلبي كاد صلعي إن ترى اذا إذا سلبيزي نتوم ساكين. هو حوالي نبرن الذي سراويتون مقاقل اي نبرن اذ مجمر تسلبي من مققال ابي جميرو اجيزينا أب بن محمد صلى الله عليه وسلم بان النبي صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى صلى قهوينه ويتعز بغنى انتاكلي الله سبحانه وتعالى ان كسماي حوي سريدو ويت اسات نبرتزي الله سبحانه وتعالى تقبله معناتيو انت دعزيك الله سبحانه وتعالى اي تقبله معناتيو فبني الكتاب الله سبحانه وتعالى قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله الله سبحانه وتعالى والصنائع وعلاء النايم يو. أنت هيلو زخون يخون لأخ كتامل ترى أخوينكم لوه أخ. اللهكم مخانك كتامل ترى سي جدتها زل أخزى قربان كملت قربان أخوص أخوص زي قربان زي أربان خونا له سات وراء سرق خونا له أنت رأزيه لا خوينه أيتؤمنون ويلونا إمام سلازي محمد إلى بماتيو نفس الشيء أتجزء سيدنا إيساون زى معجزاتي أينا سلازي سيدنا محمد وسيدنا إيسان زى نبرن مارتيو سلازي من النبل لكن الله سبحانه وتعالى كل التاريخ مفطئين يقول الله سبحانه وتعالى قل ايا محمد كم زلكم اللي سلم زم سبعت زيهم حصوت كحدثين اللي هم بحابة تنزير مقربون وظلوا قدما ينقر قل يا محمد قد جاءكم رسل من قبلي كمي كندي أمرياء كندي الأخان مثل مخلون اللي هم زم الأخان ببعينة مرتوطات ببعينة مبرهتات زملكم كريبون نيرهم ترزيبون كأيكونا وبين الذي قلتم بتحجت الوازن خمولا نسيهم خميا مالت بتأسات نزي سرقعت بالعسات كار الله سبحانه وتعالى نسي نعاحزون نسيهم خميا جلسهم تافه دي خمما عينكم انت ان امني تلزول لهم هاي انت قتلكم فيقول الله سبحانه وتعالى محمد صلى الله عليه وسلم اذي الكرس كمالي سلم قل قد جاءكم رسول من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلما قتلتموهم إن كنتم صادقين حكا اني تعطيت انتداخوينكم سي سلم انتهى الان زم سوا زم زحالة لوخان الوقان اتهلكم موم اصرام سي تقول لتبعو زل لكم حجي كابو زيادة هون كان مبره تحزو منكم نتعاميرهم قل ايتغبلكم موم سليزي تخددد ابايكم تخددد كمي ده انبر اسخوم نجر زي ترخبه كونن زي زي كل غزي من حكي منصاد ما تكون طبيعي سلازي خونا يخوم من امن زي بذي नजर الله سبحانه وتعالى ايبلكمه افت كتابكم يله كم عا مسلهت ازازون ايماكمه ስለዚህ حاصوت يقوم تزاره زلخون كحاصوت يقوم تنقلو زلخو مينو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بذي الله سبحانه وتعالى زبرهالو يملس لهم مالتي ثم يقول الله سبحانه وتعالى مسليا عليه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم مخفنا مخيات تزقونا فهم زل النبينا محمد صلى الله عليه وسلم قل لي كونن فالله سبحانه وتعالى النبي محمد افتيق وعزونا اي دعوة يتسنى نعن نير مالاتي لذلك زاء يا زياء ونحنتي تقرب مالاتي فيقول الله سبحانه وتعالى فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك يا محمد انت لا زون سوا تزيون نتيق المخام مقبال ابي النوتي دعوها كتشجر يا بالكان كتقوه يا بلكان كتحزن يا بالكان قدمه خان كندهي لوخان ني روميوم كلهم حرين اي تقبلوا من انت ادع حزب متيغو ميو دعوهم ز قبرلهم سينيوم ما كنت تبدعا من الرسل حد حالي حديث نبي تم حجزي ترىيه شكر زوجانه فهم زندرة نتدعوا من طاع زوجانه فهم زندرة إنهن عخاوين يبغان فكالوس لذي إذا نقول ذي حد شاكلن ثم كم يخزن برو أحوات كون بخمسي حليفهم فإن كذبوك فقد كذب رسول من قبلك لقعتم حلف الأنبياء لخانون جاءوا بالبيانات بالبعين تمر تعطى بالبعين تطعم براد زملاء ميرم ترى إذا ما يكون متيم جل مزخون تأمرتهم مزخون الحزم زملو نبرهتات أه تقبلوا من ترى إذاونا كون جاءوا بالبيانات وبالزبور عينته صحف الله سبحانه وتعالى تصح كتابتي حزم زوردو اه اه زورد. الله سبحانه وتعالى زوردة متحفتي. إذا تقبلوا نظام سبعة زي يوم وقولك أكان صحف إبراهيم مالتهم إذا سبعة زي يوم أيتقمن والكتاب المنير التي بره زخنة آياته كتاب محكّن زي حكّن زفلا بره مرتعة تفج زميت كتاب حيزوم نصي أم كلون نظام سبعة زي يوم أيتقبلون سلذي حدشنا قراكن يا محمد إن ترى نظام سبعة زي يوم منصب خلو نتدعو هاي والله تقرص الله سبحانه وتعالى من نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لذا ايات يقول الله سبحانه وتعالى بعد ذلك كل نفس ذائقه الموت دايزي كل ودس فلطال ذلوا قبل بدا يكون مخانو الله سبحانه وتعالى يحبرنالنا لو ما لا تيو رزون كل هنا لا امن من مخون كحريخ ولا مؤمن خ ولا كافر خ انا سيموتني ياب زعالم زبل يلن فصيمو كنت تجمراته تخذن كلها ذموتاي مسلني فالله سبحانه وتعالى نو خلو يزنكر زلو ورئي جناز حلنازل مالتي نخلوا فطر زرئي مالتي كل نفس ذائقه موت دخلت نفسي تا موت كتع معي يقول الله سحرطة كل من عليها فان أنا هي سلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما حدا حدا الحمد لله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 ني نسي درسنا هنا انملئ نسال الله تبارك وتعالى ان يجعله خالصا لوجهه وان ينفعنا به أجمعين مبر لومي ان شاء الله تعالى في باب آه صلاه أهل الأعذار يعني تاي مالاتيزي انتم عذر الذم كما يجر مسجد سواء حمومكم وحميمو بحمام كوينوب بمجشة كوينوب زخان النجارات عزرز متسأل لندني السوسي كم يبقى ب يسجد بي بي عقبة بيسجد مالتيو بخم يعقبة بيسجد رب سبحانه وتعالى أول شيء ااا نأمة نأمة محمد صلى الله عليه وسلم أو نخلق مشقى أي قبر له من مالتي أيش النؤمن القرآن ما أوردو أيوه رب سبحانه وتعالى نتايبل ما جعل عليكم في الدين من حرج أبتدين سي ما نغتاء أو تنكي أي قبر لكم يعني مشاقة أي قبر لكم ورب سبحانه وتعالى كذلك نتايبل يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر تأسير جدلين برناعكم كيسر لكم كسبب لكم أي يبل رب سبحانه وتعالى كذلك في كتابه. وقال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نتاء نسخة نورس بن زقونة. ها أي الزونيو تأزز إلا قلته إلا تتخ تأخذ قلما لتي. وقال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم رب فرحوا ها قلتم بمعنى ما استطعتم ما ليس ما استطعتم بأن تترك آآ يعني ممكن كتجبر حرام كتجبر أي كألقون كتقبل لا لكن اتيت أزاز النبي صلى الله عليه وسلم تايبل إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ندير تأزاز أزيزكم كلا تكون وإذا نهيتكم عن شيء فاجرتني به عندما قالت تخلكلو كدفو إلكم كتخلكلو كألتكم تخلكلو إليه لا تخلكلو فاجرتني به نتعي زي فللي قالوا أب تأزازن أب مخلكلن عندما تأزازكو ينمو مالتي سقدت باهلكا افتصلات زي تأزازي. تؤمن تبا هلكة ححج تبا كم زي لكن مثلا مستجدف تبا هلكة زي انت اي بحال زي مخلكاليو تخلك تخلكل مالتيو تخلكل تيلي كاربخت الكلال لكا كل تخ إذا خلكلي تدخل كوك اكساتي وإلى آخره تي كنفالة كل كنفال كذلك آآ قال النبي صلى الله عليه وسلم كم زسبنا إذا أمرتكم بأمر فأتو منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فجت ف اول شيء ما جمرته بمتاه ان جمر بي المريض حموم كما يرسل ما جمرته نجر كل قال لنا صلاه اسلاميك قد فا يبلو النهائي حامم خينو تعيو خينو اما جشالو ابزخوني الجباب تلو ابزخوني نجر تلو نسجد أن يكون صلاة تفعله يبنون لكن يتحق بابنا الصلاة يفعل عليهم كما تطعين أبعد زلون يتخل بحمام أو بمقشة أو بزخونة كنتات ذلك يفعل عليهم ما وسبحان الله رب سبحانه وتعالى على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم كل قرأت أمهرنا يعلمنا منتان مشقة خيكوننا أبزي عبادة نهنة حجة مثلا اندحر حمو مالو صلاة المريض ما جمرت السخمتاء خاتمتس ابتطوم بالبال تطويل كبال إخي إلي وآي كإلن تزاربا هل يستطيع أن يصلي قائما اندحر زي كالو خينو تطويلو خسجد ها سواء أبراهو خينو أو حقو خينو أو إن دحرت طويل سي مثلاً حاميل له إن دحرت طويل سي ها أتي أتحمموناته ما ما لسي قلتي في حوينيو أو دماني قال تأدبها لصعبين كم سألو خيليو إن دحربها لخينو أنت هجبرك فيلو سجد كفيلو يسجد ولا يشترط يعني لازم يكون مثلاً دحر سخاء خوف الكات سجده حميم لك لكن دحرت دحر الكا يم... حكيم الكات طويل تبل دحرت طويل كتبل تخليها لكن تطوت الكاسي زيادة وأطغوا سري او حمام كأخ خوي تبل تخينه حكيم تخينه خوف الكات سجده خليها ولا يكفي لذلك أدنى مشقة كمان متعوتك قبرة يبلون تزحاممه يعني شوية عندحر حمام بسيط عندحر فوكس نقر حمام متعوتك قبل خائلي لكن الحمد لله بلني إلوخ تسعوت وين يبلون انتاك نردها لنا كل شعب ربي تعاملنا خموهانو مس ربي إنا نبلل لنا ها سلزي رب سبحانه وتعالى سلزف اللي تحق انت باطل ولا وانت ريب الكايو فلذلك نتق الله تبارك وتعالى رب سبحانه وتعالى انتي لنا فاتقوا الله ما استطعتم رب فرهوا انا رب فرهوا لذلك اتي حمامك دحر تطو ز بلا كغين ز كت كت كتب, كتب, كتب ليدخل دخينك آ كفيلك خت سجد تخيلي خا طبعا نزي كنبل كلنا زربنا نزي امتينا نزرد اللي نخلو اب صلاة الفريضة تافرد زخونا تسلاتيو لكن تي كالؤد صلاة تي سنن وغيره تي غير صلاة الفريضة كوفي الكاخ تسجد مباح اصلا من غير عذر حتى عذره تدي بالكام كوفي الكاخ تسجد جائزيو في السنة أو غير الفريضة اندحر كوفي لوخو سجد زيخ خي كوف اندحر يحمو خوينو ها، نتاي جبر، بغنو إسجد، ببغنو ذاك إسو، ها، وتجسنا نب نب قبرا قبر مالاتيو، تجسنا تو نب قبر أي وجهه، ها، وأيضا الأفضل زحاشوين بتيه ما خون، إن ده رتيه ما نيجونو زحمه خونو ذيكيل خونو خو بتسأجى الحمد لله دين الله تبارك وتعالى يسر إذا ما لتهت يسر إذا ما لتهت يسر ليس اليسر في ان تعمل المنكر انت يرب حرامك تودق يكون لا تيسر سي تذاذر يا رب ختم ازون كل خاصك التكا حد جبر كو تطاول كاس جدك الكان كف لا كان بجون بحقها ان مثلا حامي مولا مثلا بحق نعمان قصو بات قونو باتي يمان قونو او بس اقام قونو اندحر اه كدكس داليو زحقزو سبزد ليو خوينو السابية بلونك كم تازلو اساقدو ولا بحقود اكيسو كلو مستلقي على ظاهري ممكن كمو غيروين يساقد اخي اليو اندحر بقونو داكيسو اخساقد زيخ الله انتهي يقبر بحقود اكيسو يستلقي على ظاهري ها واتي اقرو نابقي بلا يوجه تي اقرو خي نابقي يوجه اندهر اتحوموم كوفيلو ساقيدو اه؟ ولا يستطيع السجود يعني مثلا قالي اوما لو تطوي زئاب يوم لكن كوفيلو اندحل ساقيدو سجود كسجد يدخل يعني السخاء اتدخل حجي مثلا صلاة اللا اندحر السيخة تاحمامنا هكا تطاو تديب لكا اندحر كينا كوفي لكا تسجد لكا تترفي قبرو يعني مثلا كم سجود تاتاو ترحى بيها هكا لكن كوفي لكا ترح تسجد خيلها ركوع او خلقها واستبل سجود كي سجود تقبر لازم تسجد تضع وجهك على الارض قسكا اما دريتا وقال لكا يعني تسجد لله تبارك وتعالى ندهر زي كاله خينو خي ها او خللو يومي يعني حفى بلوتس قاعدت اوت تيد بحالسي قال يوم انتي قبر مثلا حجي ندهر تطويلو خسجد زي كاله كوينو ابقدمي طاوله قبرو انتي نافط طاوله خسجد لا رب سبحانه وتعالى عزري غير الكايو او خلخه واسترا اكتب لكن انتي ركوعنا كان انتي سجودنا كان في اللي له، تحت ما خاوز حتى في اللي كله والدليل على زبلناي وصفاتنا صلاة المريز بلناي وحديث عمران بن حسين رضي الله عنه قال كانت بي بواسير بواسير نيرني إلو فين شيت أمس لأن نتبع هالبتقوليني بواسير وهو مرض يأتي في دبور الرجل او المرأة والعياذ بالله عافانا الله وإياكم فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال صلي قائما يعني خمسين حماما لنمو خبلك إلو كميخ جبراب سلاته ما لتيه إلو صلي قائما. تطول كاسكج ها، فإن لم تستطع فصلي قاعدا فإن لم تستطع فصلي على جنبك. ده هذا خالك، إلو تطول خالك خي، زاد النسائي في وقتي، فإن لم تستطع فمستلقيا بحقة بحق هذا خالك خي بحقها، ها. ثم تلا قول الله تبارك وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها أبسي قليو سأقول له قيقاتات زقبر يعني مثلا حدو حمومه اللو ابو مستشفى ابو سبيتالي خوو ممكن عبرشن جيرومه ها انتاني قبر اتصالاتي قدفو سلا من تايبل سلا أنا سياح حموم سلا زلخصي هقول في دحراء مسحاقه خلوا أكيب بحنساق سجدي أو ودو زق زقبرنيه بلين أو قبراء أيك إليني أو تخدعون تسي نجس سلا زللو إلو يقدف صلات وزي عبوا جيجايو عبوا جيجايو التسالات أبو وقت أخذ سجدا اللوا كم أي بزخون عينت ندحرس بلكا ودو خبرك أزخيل كينو ودو يكبرلك، ودون دحرز ما يزحمك خوينه وتمم يكبرلك. نجس الدحرال لو يحسبوا تخوينهم، كحسبوا خويلو تخدين تخدين كاي كلها أو كلها سحبة بيلم تعرفوا حسبوا تطبق أي حسبون كي غيروا الكخويلو نجس وقت خي ودوء زي قبرك نحر سبي بالكان حامي مكانها مثلا قالي ينوحو تحمام سبا حنساء يهلونا بسرحو يهلو وتمسوبو ودوء يبلو تخدانوا نجاسا قالوا تاوقت صلاة متيا ولا ناقب لا يللي كل يبلون انتا يقبر يصلي يسجد لأن رب سبحانه وتعالى انتيلنا إن فاتقوا الله ما استطعتم وقال تبارك وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها سلسسي خدفا يقولون وقال يوم دو ما خمزز بالنايو انتا يقبر اندحر حاوية قبز حمامي كله اكيب بحنسا كسوك دائبل وزد ماني يعني نتناقرب شلالة النار اوو مالتيو شلالة النام بريزي صلاة كمي قيرات قدف نه إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا إلى رب سبحانه وتعالى كتابا موقوتا فردي وقت ناتا فليو لازم سخا واجب أبتا وقت أخذ سجد لك بأي حال بزخواني حتى حجي أب أبصلاة الخوف المتزين سخ أبو جن كل خمسة حسكا حسك كل حسكا حسك كل خاء سؤالين كله رب سبحانه وتعالى أفتا وقت أخذ سجد أزيزك لكن فليجابة وجريلك كم قائلتك يعني السخاء خمتي بتاع الناخا اب امانن كلخا اب عدخان كلخا كل كومو سالاتك ايتسوك دوني خائتي بحمام كان او ابفرهات زلون او ابك هالي او ابك هالي نقارات تكون كلخا سلازي حجي مثلا كذلك من المسائل كافتي نقارات ابتي سالات حجي السخاء مثلا دا سجل كلها يعني ااا يعني حقوقها حمك أو تتحزك تطول كان داس جدك كان حمام حزك تنا جارك أبرخك خت جدك هالكان كوفي كانيركا والله رب عافي كاريتة بالك ستوكت باليخنتي اندحر ركع اول او اثنين او زخونة جزء من الصلاة خوفي لك ساقيتك ايو اندحرها في الترفة تطوك تبل تخوينك يجب عليك واجب عليك تطوك تبل ممكن ربي يحوي فاستخا كله ما طرى عليك يعني مثلا كم زبال نايوين تعيني لك حميمك كفتبل او حميمك اني لك خوفي ربي عافيه بك عندها يتقبر تطوتبل وهكذا فتنتقل على حسب ال... الشيء الشرعي بتاع رب الشرع بقى تنتقل عند حر حميم كهان كخفتبل عند حر تعيخا تطوتبل او عند حر كتسجدها النير كهان رسخة حمكا نير رسخة الحمد لله حيوخا تسجد وهكذا تفعل حسب المستطاع عند حر كيلوخة كافت مسائل زلو نعي صلاة المريب، ندحر تطو كبل، وخوف كبل يخئلي، لكن ركوع وسجود هيكئلني. قال يوم ممكن يحج عملياً، أبراجنا بعينو قروا، اكسجد هيكئلني. كل تأحكام جوره أفت سجود هيسجدن. في السجود يوم إيمان، يعني وسِب مالتهم. وندحر انتحر تطوك بالكينو قال بعض أهل العلم قال يوم ندحر أو خلقه تطوي الكاسي تروقع تطوي الكا وستبل تسجود كوف الكا وستبل وهكذا ومن المسائل كم تزبلنايو وللمرضي أن يصلي مستلقيا ندحر حكيم حاكم ومن كينو هل تتعبوا يتبعوا كفل أو دكيس كاسجد؟ سلح حمامك خيو السخ؟ انت يقبر كفل سجد أو دكيس يسجد كذلك النبي صلى الله عليه وسلم حنساء حميمهم كله كفل سجد و كذلك أم سلمة رضي الله عنها زوجة النبي صلى الله عليه وسلم حنسا اتي مسقات قريفانيرا سلي أبعينا حمام زنبرة تركت السجود كالأي من الأحكام من أحكام المريض أو من أحكام أهل الأعذار صلاة الراكب اتي صلاة يعني صلاة الراكب انتاي مالاتيو اما قشافل غالبا اما قشافل له غالبا اما قشافل له سب او ابحاد نويح من قد زحازي اوتوبوس تصغيل له بابور تصغيل له ترين تصغيل له كبلاي كئلين كينو هذه احكامه الان اذا كان يتأذى بنزوله للصلاة على الارض يعني مثلاً حدجيك همزي أما نقدر يجشونيره ما يبزوح جحبله أما كنا يدله تطوا تيله أفتتشك خس جيد أفتتاير بالك سجد سلزي خيل أنتاي قبر أفتا ما كنا خوينو كمزي حدجس خا ما كنا خند حدبين خا سجد اللخا تخيد اللخا تاي قبر أفتا ما كنا خوين كا ثما كنا تطوى عبيد كا نبكيبلا توجهها نبكيبلا جت أتقبرا أما كنا خوين أماكنها هون كات سعيد لا نو ندير نب وريدك أيو سلالي اللي الدنيا تك يزلو تاسلا دم مخي تحلفك كافريكا أو ندير وريدك ما قشال لها زب خيمت أكام فريكا ها انت يكبر افتا افتا ماكينه خوينك او افتي كمزي ام منقد ندحر الله خا اب ترين كوينكا او اب اير كوينكا او تشقد لان النبي صلى الله عليه وسلم ها من حديث يعلى ابن مره النبي صلى الله عليه وسلم انتهى الى مضيق هو واصحابه يعني 45 نداخذوا كلهم منغدي وهو على راحلتي والسماء من فوقهم يعني ما يوقع والبلة من أسفل منهم يعني شكي نيره تحتي فحضرت الصلاة وقت الصلاة تأتي تاجر النبي صلى الله عليه وسلم فأمر المؤذن فأذن وأقام أذن ثم إقاما قيرو ثم تقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلتي نقدمت كوينو يعني في مقامنا إمام كوينو فصلى بهم يومئ إيماء يومئ إيماء فصلى بهم شعو سجدوا بهم والسندابلي يعني تركوع كبير كله وخلو برسو كمزيلو دنني بالمالة يجعلو السجود أخفض من الركوع التسجود عريو دنني بال كاف تركوع تركوع قرب دنني بالمالة التسجود قوم كله عريو دن يبل ويجب على من يصلي الفريضة على مركوب على مركوبه لعذر مما سبق أن يستقبل القبلة خمس زبلنا يخول لا تمزحجي بعذر نحر يبل على لو أما جشن بينه ما كنقول له مثلا أو كم زج بروحه جي قدم نبرب جمله لو أو بتاعد بهل يجب عليه نقبله خوجه هل لو كم زازي بلنا ماكينو تتوابلو نبقى بلا قصو غيرو يسجد اذي في حالة ان استطاع اندحر الكوينو، لقوله تبارك وتعالى وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة يعني شطر الكعبة ابزو خوين اخوين كمسي نبتقى بلا كتوجهوا لكمس ليتا كعبة هي القبلة وكذلك يجب عليه فعل ما يستطيع من الركوع والسجود يسجد ويركع قدر الإمكان لقوله تبارك وتعالى فاتقوا الله ما استطعتم وكذلك كله دماني لا يكلف الله نفسا إلا وسعها اندهر استقبال القبلة زي كالكوينوخي صلى على حسبه يعني نبقي بلاخ و جهة ندحر زي الكوينو كم زي ابعب اوتبوسها اللخا مقشان لخا او ابترين اللخا او ابآ ايار اللخا نعم تااير طبعا اه تصبيب سولة زخويني نبقي بلاخو ممكن كتو جاهي وكذلك لنا و كذلك كندي عدتاته لو بصلاة يقدسونهم يعني فلذلك السخة ندحر وقت الصلاة اتيو اه س قاعدة عدي زبتسيح زخ حلفني وقت الصلاخ حلفي وتبيل تخوين تصلي على حالك ولو لم تستقبل القبلة أبقى لخا ولا أفتخر سخ خوف الكاكو لخا تكبر وتصلي وتومئي ما أنك مزبلنايو والسدابلكا الحالة الثالثة من أحوال أهل الأعذار يعني كلته كل ما حجي ذكرنا المريض نا صلاة صلاه وخم مخونه نايتي تسقي له زلم ماكينه كما يخمو مالت ام قش اخوينه سالساي ناي جاي صلاة صلاه أول اول شيء من قال اعذر المسافر مجمرته صلاة ناتو هي ايش قصر كمي قصر يعني يقصر الرباعية اتنا ربعت الزخونة ركعتين قبرى مالتي اتا ركعتين زخونتك ركعتين سكدة تا سلسة زخونت مغربك سلسة قال يوم حجي تا مغرب قصرت تقبري مسلم وزي وازي قي قايو سلسي كنمهار كل شيء عنبل سلسي تاتيو سلا خمسة خي خي جوان فكع صلاة المغرب أيتقصرنيا تايدا بمول بملتات تايد سجد نحيل قصر الجبرة ده اللي ها ويركعة خت سجناها ويركعة ونص ركعة ونص البهاليلن وين كل ما زي تصليها ثلاثة القصر هو أن تصل الربعية تربعت زخونت من خلت أخذ جبرة والسند ما صلوات الظهر والعصر والعشاء والعشاء ويجوز القصر إجماع بإجماع الأمة القصر لقوله تبارك عالى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح من جناح أن تقصروا من الصلاة انذهر جيشكم أم من قد يوم قشة أبلكم ها؟ ليس عليكم جناح رجيب لكم تأتي بهالتصلاة قصر يخسق دواء والنبي صلى الله عليه وسلم أما قشو بجكها قصر أي سجدن وفي الصح وفي الصحيحين من حديث عائشة ها قالت فرضت الصلاة ركعتين ما جمر ثلاث صلاد فرضت ورد كلها كل تراكعتها فريضة فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر فأقرت صلاة السفر يعني مجمرتها فرضت ورد كلها ركعتين ركعتين نيرة سواء أنا مقشة او بعدي سواء نقش كخن او بعدي بعد كلها ركعتين ركعتين نيرة ثم قالت فهو قرّت صلاة السفر صلاة السفر كانت زلوا تريفة وزيد في صلاة الحضر ابتي عد كلها هذا ما تناي عدي صلاة توسيخة فزور ربع تخينا عصر ربع تخينا العشاء أربع تخوينا ومغرب سلس تخوينا مالتي وزيد في صلاة الحضر وقال ابن عمر صلاة السفر ركعتان تمام غير القصر يعني مع سي قصر جمر متى تبدأ القصر يبدأ القصر بخروج المسافر من عامر يعني استخافة عدم سوات أخاه ما كنا خافت ها؟ من قدم سعسك خافت عدوس من سبلك شاف عدوس كونك يبدأ هنا الآن وقت القصر وقت القصر والنبي صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل إذا دحر وسيا كان يبدأ بالقصر في الصلاة اندحر حر واتي مسافر دحر كل شيء عز جيش كينو كان بعى التاكسي كان بعى الزواره أو خون ااا أو كم زي عباي ماكينه ناي سعنة ماكينه ندحر زور كوينو خل شيء عجياشين دحر كينو ها أما نقد يدخل شيء عذاب الكينو له أن يقصر ما دام مسافرا تي قصر الصلاة جائز و اندحر سقا مثلا إذا أنت وجبت عليك مثلا كتو كيوز أخان كلها خاب عدي أزين زهري فت صلاة في حقك متي ما يجوز أن تقصرها ملوت سجداء ملوت سجداء ما تقصرها مثلا لا زهري خدون قيامس عسر خسجداء جمعت أخير كتب لا سلام متي لأنه أذن عليك وأنت فين وأنت في في الحضر أبعد خاص لز وقت الصلاة حضرت فتصليها بوقت ال وإذا ندير نداء كل خا صلاة الظهر مثلنا من قد كل خا أزينه لكن عد أتيخا أنتا يتخو أنتا صلاتك كذلك تصليها تماما ملؤت سجد أربعتي ولا تقصر ولا تقصور ويجوز للمسافر الجمع بين الظهر والعصر والجمع بين المغرب والعشاء يعني السقا اما من قد اللخا يجوز لك كلتين بحنساخ جمعا يعني صلاة زهر زهر مس عسري والعشاء مس مغرب زهور مس عسري والعشاء مس مغرب سن ترى حين جمع الزقبر فالسبح جمعية بالله زهور مس عسري مغرب مس العشاء توقت الجمعة ابذلخه يا وقت الظهر تجمعا يعني تقدم العصر فتصليها مع ايش مع الظهر أو تؤخر الظهر يا تا عصر تقدم مستزهر سجدة ويدماني تا زهري تدونجيا مس عصر سجدة وكذلك المغرب والعشاء يا تدونجيا يا تقدمن يا تقدم العشاء أو تؤخر المغرب يا اتم اعشى تقدم ويدم المغرب تديون بها اندحرت ابعد دوريد كمثلن حجي الجيش كا افتع عد زلقه مثلا اما قشاء تحتدري خايله مخا او ملو مع تبزي كم زي حجي ترانزيت زبلو اما ngدي ممكن ابحال عادي عسران 4 ساعات تقبر ففي هذه الحالة الأفضل سحاشا نعخه أو الأفضل في الشرعي أنتاي تقبر الصلوات كلهم في وقت تسجد يعني جمعي تقبرت يعني زهر بوقتها عصر بوقتها مغربية بوقتها بالعشاء وإن جمعته فلا بأس إن شاء الله والأفضل أبو قتاه وبعد السلام دحرويتك مثلا أمس قلت كيت فالأفضل أن تصليها مع الجماعة كما يصلي. فإذا أنت مثلا دخلت في بلد نزلت في بلد فأتممت بمتم يعني سقى أو دمن خمسة حنساء أب أبزعدي بلاد المسلمين مثلا أما من قد نداخت كان مثلاً أبحد عد من قد لا أبعت ورد زورق سجل وعسل سجد. سجد. اندهري إمام جا شيء زي خوانات بع العدن دحرقيني يعني أنت إمام ماله أربعة يتسجد سقانتي تقبل أربعة مسؤول سجد نحرر يعني الصغاء أنا قيا شائل كاسي كلتا ركعا كا ساقيتك خوفت بالموت تصبيو ساقعتا ركعتين زمال لما يسكا مسؤمن لكا سلامة تمالس إزكيه كايو كا تايدا فإذا ائتممت بإمام متم اندحر دحر متم صلاتو كاملة دساقدا بدحريو اندحر ساقيتك فيجب عليك أن تتم الصغاء خي اندحر ساقيتك ومدحر أتي خاص ساقيتك يا مسخاء مثلا أقدمه مخاء نتايتب لهم سخاتكم ثم سخم صلاتكم كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن قوم سفر فأتموا صلاتكم أو كما قال علي صلاة يعني نحنا جيشينا سخاتكم ملؤ صلاتكم اليوم فصلى ركعتين ثم سلم تجيا شيء كل تركع عسى شعو شو سلامه يملس تي ابعدللو تاي يملئ صلاته فلذلك كافت جيغات ازغبروس اليوم انا غيا شايلو ندحرتن كل تركع ما چرشتاركي بو مثلا ت امام مربع تسجد تشوف تن كل تركع اركي بو نتن كل تركع عسى جديد مسو سلامه, سلامة يملس زجي جاي لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول انما جعل الامام ليؤتم به فتي امام أربعاتا نحرس سجد صغار بعت تسجد تنكل تزعل فغات من لان تنكل تزعل فغة تمل لأن آه أو صغار ولاون كاب أول نحرار كيب يجب عليك كان تصلي معه أربعة أو حليفك ركعة أو حليفك خلت ركعة أو سلست ركعة فأنت تصليها معه متما يعني أربعة ركعة تسجد ما لتخا وي كافتي, كافتي أحكام ذلك كذلك أنه حموم من دحران له كم تعانت وذكرنا حموم من دحران سي مشق له يعني يتعبه يو كل شاء ودوءه قبر كل صلاة متياسي ودوءه قبر نبقي بلاخ وجاه بزوح سبيا بلون يعني بزوح شنك يركبي مشقة ركب حرقينه أباح وبيح له الجمع جمعي مالتي يا جمع تقديم يقبر ويدماني جمع تأخير قبر نحن ندحر كل صلاة أو خون حرج يركب يتعب زيادة دكم فالله تبارك وتعالى أباح له قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى وإنما كان الجمع لرفع الحرج عن الأمة تجمعسي حتى أبحرج كيتبلت أمة يسر مخانو ك ك كتردأ مالتي فإن احتاجوا الجمع جمعوه اندحراد ليوم، جمع يجمعون كما في المطر مثلا انحر ما يوقعو بزح برتوع ما يوقعو ااا المغرب او الظهر ما يوقعو العشاء ممكن سقع العشاء تماي تطعيب لين يخدم خمس قيد وحوجا فتجمع تجمع وأنت في البلد ابعد غا تجمع يجمع إمام وهذا من فقه الإمام، إمام فقهه خلوه، معرفة خلوه بأحكام الشرع وأحكام الإمامة وأحكام الصلاة، فيجمع، والأحاديث كلها تدل على أنه يجمع في الوقت الح... الواحد لرفع الحرج عن أمة، يعني من تان أم شقاق خيب بل مالك، فيباح الجمع إذا كان في تركه حرج قد رفعه الله عن الأمة. وذلك يدل على الجمع للمريض للمرض اندحر حمو مكوينو كذلك انتها يخوون مالتيو يجوز له ان يجمع اندحر يعني شنقو خوينو يخوون ممكن ايه؟ اب تصل اخوين يدكم اخوين تا يجبر يصلي يجمع اجمع الصلاة ويعني اتي من يباح له الجمعه ااا يعني الجمع رب سبحانه وتعالى زفك للو سواء قيشاي كوينو أو حموم كوينو أو كذلك لهذا المطر أو غيره فانتا يقبر إتي أفضل نوع يقبر يا جمع تقديم سقد يا جمع تأخير مثلا ندحر أما قشاله تطويه خعرف مثلا وقت الظهر آتيو انتا يقبر فخير اللي هو أرفق به تاي جبر زهر عسرين بحنسة جمع تقطني مجبرة لكن دحين دعشي كل من قد كل وقت الزهرة آتي وممكن ت من تنتطوا كي بالكيد مقيمات تصلات يدمق يا أو وقت العصب بحنسة زهري مس عسري جمع جرو يسقده ومن الجمع الجائز كذلك والمسنون طبعا زي جمع الزكارنة يزي كله مباحب والسنة والجمع تي جمع سنة زبها في عارفة ومزدلفة في عارفة ومزدلفة في عارفة السنة جمع تقديم زهر عسر جمع تقديم بحن سأتسقدم انتان تي استرفى وقتي نتي عبادة نتي دعاء لما الرب نختلم من انتان تأيدي بهال وقت فراقه الوك تجمع في في في نسأل الله تبارك وتعالى أن يبلغنا وإياكم حج بيتي تجمع جمع تقديم زور عسلا سجد وفي مزدلفة تيتقبر تخيد فأبز بس أحكى وقتي عند حرف في وقت المغرب بس أحكى ها فالافضل في حقيقة جمع التقديم إن دحر أوقت العشاء فالافضل في حقك جمع تأخير لكن الصخ بمجرد ما تورد أفتا مزدلفة ما حتى أوحدك خيرتك على طول مباشر لحديث النبي صلى الله عليه وسلم عن من عن طريق جابر رضي الله عنه كما رواه مسلم ااا النبي صلى الله عليه وسلم بحج مسحججي لما دفع من عرفته الى مزدريفه خب عرفة مزدريفة مسكده بسحي وقت العشاء بسحوا سلساتهم بقارهم بقمالهم زخدوا نيرهم كمزي حجي فوكيس هكونا نيرو قدم فبسح مسحبو إذ قوحو توم كيوردو ولو قيرهم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلال نبي لال أزيزو فأذن أذانا واحدا ثم اقام اخرى كلا يقام اقروا فصلا بهم حجي اه اه يعني فرهات الله سواء كانت مباح قتال مباح مجرمين يعني سواء كانوا مسلمين بغ بغوا علينا كما منما كان يقاتل الخوارج والبغاة والمحاربين، ها؟ كما تم سرقتي توم قطع طرق دحرن عمق تواقم كيلاخب كب منجست عينت أو تعيد بهال في بلاد المسلمين يشرع عليهم صلاة الخوف في هذه الحالة والدليل في ما سر جانيز الماني قول الله تبارك وتعالى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 وليس عليكم جناح أن تضعوا أسلحتكم إن كان بكم أذن من مطر أو كنتم مرضى إلى آخر الآيات قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى صحت صلاة الخوف صلاة الخوف ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم صحت صلاة الخوف عن النبي صلى الله عليه وسلم من, خوس من خمسة أوجه أو ستة أوجه يعني حمشت الجباب أو شدشت الجباب مالتيا وإن شاء الله تعالى كنذكري ندماني في درسنا هذا بإذن الله تعالى فهي مشروعية في زمنه عليه الصلاة والسلام ومشروعيتها كذلك مستمر إلى آخر الدهر إلى آخر الدهر وصلاة الخوف تفعل عند الحاجة إليها من منحر في سبب ناتامسيو صلاة الخوف تسجد سواء اما قشالخه او بعد الله يعني مثلا بعد الله اندح صلاهي اكابي بك ويضمن ان صلاهه تواغا كيتكا صلاهي بغزك الله وسخا تفرحي خا اندح ركوينك لذلك انت جاز لك ان تصليها صلاة الخوف لكن صلاة الخوف اندح ركوينه ابعد اندح رلها ها ملؤ إخات سجدة إذا خيف هجوم لأن المبيح له هو الخوف للسفر لكن صلاة الخوف في الحضر لا يقصر فيها عدد الركعات عند حرام عد اللخة أربعة ركعات سجد عند حرام مقشان لخة خلت ركعات سجد لكن صلاة الخوف تبها واتقابا ابنها ثاني بيني وإنما تقصر فيها صفة الصلاة وصلاة الخوف في السفر يقصر فيها عدد الركعات إذا كانت رباعية وتقصر فيها صفة الصلاة طبعا زي كم زبل ناي القسري صلاة رباعية نحركوينيو في إذا كانت في الصلاة الربعية وتشرع صلاة الخو الخوف, الخوف كل شروط اللواء كل تي شرط اللوا مجمرت أن يكون العدو يحل يحل قتاله كما سبق يعني أن يكون قتالا مباهاً كم زبل ناي حلال خون قتال مشروع رب سبحانه وتعالى زا او لك دليل عليه من الكتاب والسنة كالأي أن يخاف هجومه على المسلمين حال الصلاة يعني وقت الصلاة كيف يتقل النائل كان دح تفره كوينكا لكن صغا حجي وقت الصلاة صحيح تقل إلو ممكن مباح لكن وقت الصلاة حجي قاناته تقل إلو رحو إزلو كركبكا وقت الصلاة اندح تسجل تفره كوينكا فتصلي صلاة طبيعية بمرأة جباب تسجد صبوة غير كا كمتي صلاة الخوف يتسجدني هالسلذي إذن كل تشرط خونا له تي تسأل أي تي قتال تخادر اللي خالال خونا له كذلك ندحر كافتي تتسأل أي تفرغ كونك وقت الصلاة مسيو كي قتلك او كي كي مسأك هذا حر تفرغ كونك كابتي الجباب ناي صفة الصلاة مجمر تخاؤوا الصفة الوالدة عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ساهل ابن ابي حثمة الانصاري رضي الله عنه وقد اختار الامام احمد احمد بن حنبل العمل بها يعني كل شاعز اختار هذه الصفة لانها اشبه بالصفة المذكورة في الصلاة اذا صفة ازيها لكع افتي آية النساء اذا حجي زغرانا ايا لكع كما تمثل لكن أكثر من صفة اللواء قد فعلها النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة ذات الرقاع كما رواه سهل هي أن طائفة صفت مع النبي صلى الله عليه وسلم وطائفة وجه العدو حجي كمية النبي صلى الله عليه وسلم اتجه إلى القبلة إمام السم ودهره صف حد مسرع من المصلين دحر يوم تطويلهم مسرع دماني بده اليوم لكن قصهم نفس لاقي قصهم نام يعني مساري أناتهم حيزهم نتسلاقي حلواهم خيمتهم قل يوم دماني مس رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجدوا يسجدوا له طائفة صفة مع النبي صلى الله عليه وسلم وطائفة وجاه العدو يعني نبتجاه العدو نب نبتصل أي فصلى بالتي معه ركعة ثم ثبت قائما أول شيء نتمسأدله حنترك عش قدم يعني كبر فقرأ الفاتحة ثم وآية وسورة بعدها ثم ركع فركعوا معه شعور رفع من الركوع فرفعوا معه ثم سجد بهم سجدتين سجد ثم جلس ثم سجد ثم جلس ثم وقف للركعة الثانية أب كالي ترك عقيدو لما وقف للركعة الثانية أطال القراءة تقرأ آيات ونحو انفصلوا عنه يعني نبينهم من اللي أم ترك عثانية تاخلي ترك عند بينهم سجدهما نبينهم الفاتحة غريوم سورة أخرى غريوم ركوع غريوم رفعوا من الركوع سجدوا ننبيهم ما مش بحنساء كمقتدين ها ثم سجدوا ثم تشاهد جيرم سلامة ملسيوم يعني كندي سجدهم كل تركعه حن تركع أمس رسول الله صلى الله عليه وسلم سجدهم ما تخلت تركع دماني ننبيهم سجدهم ما شعو مسودو سلامة مسملاش وخيرهم نافتي سألاء يقصهم <تصفيق> غيرهم تطولهم ثم ديسقروا شعومات يوم ثم أحوالهم تطولهم نسألاء إذا حلوا زنبرو الساعة يوم متى يوم كحلوا خيدهم يوم نافتهم سقروا رسول الله صلى الله عليه وسلم أبكي لي ترك فصلى النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم كالي كده ما فصلى بهم، الركعة الثانية، ثم لما جاء في التشهد، ابتشهد، ابتحيات ومسار مسمات، إيه؟ قفلوا عليه الصلاة والسلام تتصبيهم. ساتوم حنت ركعة مسؤول جيدهم شعوتها خالي ترکع عن عم من اليوم تس يوم. الفاتحة غري يوم دحرية صورات دحرية ركوع، ثم الرفع، ثم سجد وسجدتين، ثم جلسوا للتشهد معه. فتشهد ابنهم عليه الصلاة والسلام ثم سلم فسلموا معه ثم تشاهد قيرهم تخاليت ركعة تشاهد مسود دوساتهم مسؤو تشاهد قيرهم شعوو بحنسا دحريو عليه الصلاة والسلام سلامت مليسهم إذياء حنتقابا بيا كالي تقابا <تصفيق> بك ما روي عن جابن قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف جابر انتايب له من رسول الله صلى الله عليه وسلم سي صلاة الخوف سقيدي فقال فصففنا صفين كنت مسرع تسريعنا دحر الرسول الله صلى الله عليه وسلم والعدو بيننا وبين القبلاء يعني تتسألها إبكر من أنه يعني بات قبلة قسو فصففنا صفيني والعدو بيننا وبين القبلة فكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبرنا كل هنا تكبير قيرنا حجي خلاتهم تطويهم مالو نمتاي نب تسألها إيقصم وسو تسألها إيقصم نب قبلة قسو سلزلو ها ثم ركع وركعنا جميعا ركع ركوع مسقور خلنا نبحث ساركعنا تخلت مسرع ثم رفع رأسه من الر من الركوعي فرفعنا جميعا ثم حافلوا كلنا حافلنا ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه ثم سجد نفس سجود وريده ثم مسرع دحرية دلوا مباشرة ساتهم سجدهم نحنا تطويلنا والصف الذي اللي... هو قام الصف المؤخر في نحر العدو أتي دحرئهم أم... اتي متشرشتا تخلاي مسرع كنتا غيرو النبي صلى الله عليه وسلم ناب سجود مسوردي تمدح ريود الله مسرع ناب سجود وريدم اتي كلاي اتي كلاي مسرع تطويلون صلايح الله طبعا مساريا خفيف حزم الله يعني مساريا صلاي نحرمصي على طول كبل وزخل ها ف وقام الصف المؤخر في نحر العدو فلما قضى النبي صلى الله عليه السج النبي صلى الله عليه وسلم السجود وقام الصف الذي يليه انحدر الصف المؤخر بالسجود وقاموا السنبى صلى الله عليه وسلم سجود ناتم سوداء مستسو اتم الصف الأول زنبرو تمرسهم دحري اتم الصف الثاني زنبرو تقدموا للصف الأول ا ما سجدوا ثم تقدم الصف المؤخر وتأخر الصف المقدم ثم ركع وركعنا يتركع حجتي ما فركعنا ثم ثم ركع وركعنا جميعا ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه ثم قداماي يظهون صف كم تاني ما جمرتها وكان مؤخرا في الركعة الأولى تسي أب ركعة الأولى دحني زنبرو. نغد ميتزمتو ساتهم سجود من النبي صلى الله عليه وسلم سجيدهم واتي دحني زلو نسألها أي حلولو فلما قضى السجود وقام الصف الذي يليه انحدر الصف المؤخر بالسجود تسي دحني تزنلو سجود جيرهم. ها. ثم سلم وسلمنا لعلها إن شاء الله تكون واضحة كذلك كفتي أقباب من صفات صلاة الخوف ما رواه ابن عمر قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف بإحدى الطائفتين ركعة وسجدتين حنت ركعة وخلت سجدة والأخرى مواجه العدو ثم انصرفوا وقاموا في مقام أصحابهم مقبلين على العدو. شعوتهم حنترك عش قدوهم مسكت سجدة. شعوساتهم صلوا صلاتهم وقاموا في مقام أصحابهم. وجاءت أولئك فصلى بهم ركعة ثم سل ثم سلم ثم قضى هؤلاء ركعة وهؤلاء ركعة. اتียม كايدوم ركعة ساقيدوم مسلمي صلى الله عليه وسلم نسلا يخلوه خايدوم تيوم دمان الماسيوم مسلمي صلى الله عليه وسلم ركعة ما ميسم اليوم حن ركعة داقيموم فقضوا ثم جاءوا الذين يليهم ثم جمرت زبلوا قضوا ركعة أخرى وكذلك من صفات الخوف أن يصلي ها بكل طائفة صلاة ويسلم يعني نبينهم نأكل تقول جل ينقله تقول جل مسلاه يحلو تقول جل مس النبي صلى الله عليه وسلم يسجدوا صلاة مس ودم سلمة ثم يملسوا كلاه ثم ذي سجدوا يمسوا يسجدون كذلك صلاة الأخرى كذلك كفت الجباب ومن صفات صلاة الخوف ما رواه جابر قال أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كنا بذات الرقع قال فنودي للصلاة فصلى بطائفة الركعتين فصلى بطائفة ركعتين ثم تأخر يعني كما ذي القباب قال أم النبي صلى الله عليه وسلم أربعة ركعة سجده لكن ثم ثم الصحابة ناب كل تجود جل تسجي تأمر عليهم كل تجود جل حد أجد مسؤوتا ركعتين الأولى سجدهم سلامت ملهم فساتهم كل ترك ع سجدهم ثم قال هاي قد زي سجدوا ما مس يوم تم ك مؤخر الركعتن كل ترك ع النبي صلى الله عليه وسلم سالسيت سيد الرابعين بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم تم صحابة مس يوم تم زي سجدوا مسؤول سجدهم فسلم بهم فحجي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم انت اخوينها اربعة فكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم اربعة وللقوم ركعتان ركعتان متفق عليه ازي اقباب مع اسيخات قبرو اندحر تي فرهات برتوع زي كونه مالتسي تساله ايه يتمتها كايرلو يعني يواقى امساخه يكونن دلو اندحر اشتد الخوف تحر أبوكي ماكل أكل وقع اللقاء تتاقوس لكم توقس له زي فن جي دبل زي بتئي تي تكوس انتحر على له انتا يتقبر انتحر جماعة خصوك له زي خالكم زي خالي سب انتا يقبر ودخل وقت الصلاة فيصلي كل حسب حالهم رجالا و كما قال تبارك وتعالى فإذا خفتم فرجالا أو ركبانا رجالا ما لتي بأجرهم داخلكم أو ركبانا أو تسقيلكم أبتانك تسقيلك معكينا تسقيلك على حسب حالك وقت النحر سجله وقت صلاة النحرات وصغى شعوقي أيدلكا ولا جماع أيدلكا ولا كمزي الله أكبر أو خل خمس إيمان الله أكبر الكات إذا توكس تقرأ الفاتحة وتواجه العدو ركوع عند حرمتي تومي أو خل خاب بالبختني أن هذا الركوع تقول سبحان ربي العظيم ثم ترفع ثم ت... وأنت في حال الحرب كمزجير كسجد وكمزبلنا ويستحب أن يحمل معه في صلاة الخوف من السلاح طبعا صلاة الخوف ندب أكيد مسار يأخذ لأنه فره هكايخة اسمها انتهيديه شمال صلاة الخوف سلي شمال مساري المساريه اكيد تسكيم كاللخة ومثل شدة الخوف كانت ازمس كتهدم اه كتهدي من كاب سلاقي اه او اه كاب انبساء او نتسألائخة تركبون دي حر دي لخاية يهدم اللون دي حر كوفي دي كوفي لك دي تقول لك هتساقدك هادمي ونخب لنين فكذلك بتي حالة زلخة يو كم زبلنا يو او خلق لخا تساقد ما يلزم جماعة اخوين كاتب لك ها كتساقد كابزنتا ينتقم رب سبحانه وتعالى كل شيسي بتنظيم بنزام يقيروه كل فوضى يقبرنان ولله الحمد كل هوتنا كل حياتنا مبلغنا مستعينا سلاتنا كلها بنظام وتسلمنا دين النظام دين النظام كل نظم قلم ما لز قبره النبي صلى الله عليه وسلم أتى به في سنته والكتاب كذلك وانتا يرد أن أخو إذا صلاة زئاء عظيم كمخانة وأهمية عظيمة كمخانة وكذلك انتين رداء كذلك أهمية صلاة الجماعة صلاة الجماعة أبزي خمزي وقتي صلاة فراهكات صلاة يبكر مخان درها أخا يو زي قدفكا يو أو صلاة الجماعة زي قدفكاسي خمي أبعدها كلها بأمان كلها أبجماعة زي تسجد وانتايني رداء كذلك انتايني كابزي ان هذه الشريعة شريعة كاملة نخلو وقنات نايتي عبادانا هنا نايتي دنيانا هنا ناخرا هنا حدي اي قدفت حنتنقر اي قدفتين شرعت لكل حال ما يناسبه أب, س... أب كم زب... زبلنا اب حمام كا خمي غير كا خمسقد اما قشاخ مي غير كا خمسقد أ... ما يدخر ريحه كا شكا هو نو خمي تسقد صلاه عند حرف ريحه كا أ... كاب انبسا او كاب انسسا برتو عند حرف ريحه كا أ... ابو عند كل نجر رب سبحانه وتعالى شرع لناي لكن نحنا تدينا تمهرنا اي تعلمنا اي فلتنا انت يزيد لينا فليطنا كن لنا بوخ كيدا لنا كذلك في حال الخير في حال الأمن واليسر نحرالقاب عالدقاء ما نالوا رهوله تي صلاة نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا ويرزقنا العمل الصالح وأن ينفعنا بما علمنا وأن يجعله خالصا لوجهه صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين حجي حتو لحرار لكم حتو تات نسمع نسأل الله تبارك وتعالى لنا ولكم التوفيق والسداد